مَا تَعْلَمُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَقَطَ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ الْمُلْكَ عَظِيمًا سَمِعْنَا مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ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 تَنزِلُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها أبدا. amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi an tahkum bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana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 ذلك خير وأحسن تأميلا